أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين فطروقات الانتخابات بالتخفيف يعني رأسم التجديد المشهور عندنا في حفص انت منين انت منين حضرتك نعم منين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُنْهِيهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِي مَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في تياع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا انما سُكِّت ابقارنا بل نحن قوم مسحر مسحر بل نحن قوم مسحر الجنة نفتتح باذن الله الكلام على تفسير سورة الحج نصلى الله لرفعلاء أن يتم علينا هذا الخير ويجعله في موزين حسنات وأن يرهمها لياكم في القور والعمل يقول الله جل في علاء بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا أن البسملة على الراجعة الصحيح من كلام أهل العلم وهو كلام الأحناف أنها آية من القرآن مستقلة أنها آية من القرآن مستقلة تفصل بين سورة وأخرى كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كنا نعرف انقضاء السورة أو ابتداء السورة الجديدة من البسملة كنا نعرف ذلك من رسول الله بالبسملة قال سورة الحجر وسورة الحجر هي سورة مكية وطابع القرآن المكي ظاهر لائح واضح جدا عليه وهذه السورة بلا خلاف لأنها مكية قال الله جلالفعل ألف لام را فيها الخلاف العريض الذي بينناه وأن البعض يرى أنه من المتشابه وهذا خطأ بي ومعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل الثور بأنها دلالة على الإعجاز كان الله يعالى يقول هذا القرآن الذي أعجزكم ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله كما قال الله للإفعلا قل ان ارتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا وإن كنتم في رأيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تعجيز تعجيز كأن الله يقول بأن هذا الخلال الذي أعجزكم أن تأتوا بمثله هو, هو من, هذه من هذه الحروف التي تستخدمونها أنتم في, لغتك في لغتكم ألف لام راء وقد قال بعض العلماء تفسيرا لها إني أنا الله أرى اني انا الله أرى وده أيضا ايضا احتاج الى الى دليل فالراجح الصريح فيها الف لام را انها من من يعني من المعجزات ان من, من هذه ان القران من هذه الحروفات الحروف المقطعه الحروف فيها فائدة الإعجاز وان هذا القران الذي اعجزكم مكون من هذه الحروف قال الله تعالى الف لام را تلك آيات الله نتلوها تلك الله والقران مبين تلك آيات الله هذه إشارة للعلوم هذه إشارة للعلوم كما قال ذلك القرآن لا ريب فيه فيها إشارة البعيد وأشارة البعد معناها إشارة العلوم وإشارة العلوم معناها أن هذا القرآن في علوم لماذا لا؟ وهو كلام الله جل في علاءة تكلم به ونزل به جبريل وليس مخلوقا كما قال أهل البدع والضلالات تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك ألف لامراء تلك آيات الكتاب والقرآن مبين الكتاب الكتاب في غير موضع من القرآن جاء ويقصد به كتاب الله على الفعلاء القرآن القرآن العظيم فيكون هنا بمعنى تلك آيات الكتاب, الكتاب هي القرآن هو القرآن قل وقرآن مبين وتلك آيات الكتابي وقرآن مبين والعطف هنا عطف تفسير فيكون المخصوض بالكتاب هو ما تكلن الله به ونزل به جبريل على النبي الأمين وهو القرآن فيكون العطف هنا عطف تفسير أو بدل الف لام را تلك ايات الكتاب قران مبين وبعض اهل التفسير يقول الكتاب هنا ليس المقصود به هو القران بل الكتاب هنا المقصود به هو التورات والانجيل التورات والانجيل قد نقول بان هذا كلام سديد في سوره ال عمران ماذا قال الله عز وجل وانت التوراه والانجيل هدى للناس نعم من قبل هدى للناس وانزل الفرقان وأنزل الفرقان إذن والفرقان هو القرآن فقد يقال بأن في قول الله تلك آيات الكتاب يقصد التوراة والإنجيل وقال وقرآن مبين ولذلك لما والأصف العطف المغير ويكون هذا أقرب إلى التفسير الصيح لأسيام أنه قد قيد في الوصف بالقرآن ما هو زائد على على الكتاب قال وقران مبين وهذا القران الذي يقرا ويطلع عليكم قران مبين قال وقران مبين ايضا القرآن هو الكتاب على القول الاول والقول الثاني هو القرآن المقصود به الله جل في علاه وهو الفرقان واما الكتاب هو التورات والانجيل وهذا الاقرب قال الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين وفي معنى قران المبين يعني قران بين قران بين يبين المجملات يأتي بمجمل ويبينه ويأتي فيوضح المشكلات فهو قرآن بيان في القرآن والدلاع ذلك قول الله جل في ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء فمن أعظم سمات وصفات القرآن أن الله رعلا جعله تبياناً لكل شيء جعله تبياناً لكل شيء وأنتم لا تستغربون بأن بعض المعاصرين عندما سافر إلى فرنسا وقال أحدهم يريد أن يلق عليه الشبهة مع أنه كان معتزل الفكر وهذا بابه يعني فقالوا له يعني أنتم قلتم أنه ما من شيء إلا في كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء هل تستطيع أن تقول لي الخبز هذا وصنعت الخبز تستطيع أن تستخل به آية يعني تدل على ذلك أو تبين لي كيف أصنع الخبز قال نعم ثم قال دعو لي مديرة فجاء المدير وقال له كيف تصنع الخبز قال أصنعه كذا وكذا فقال له هكذا هكذا يصنع الخبز قال قلت من كتاب الله قال كتاب الله يدل على ذلك قال كيف قال قد قال الله رعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فهذا هو المتخصص أهل الذكر رجعنا له وبين لك ذلك إذن إبقى قول على رعلا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء على ما قال الإمام الشفعي فيه مجملات وفيه أيضا لا يستطيع أن يصل الى. إلى الحق فيه إلا من عمق النظر جدا وغاص في التعبير لقول الشفعي ما من نزلة تنزل إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من من جهله لذلك قال العلمه من الجميع جميع العلماء قال لا قال العلمه الذين استنبطونه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات قال لا يعلمهن كثير من الناس إذن يعلمهن قليل لا كثير قال أنفلام رأى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وهذه أيضا فيها دلالة على أن كتاب الله جلاله فيها دلالة على مسألة عظيمة جدا عزيزة ما هي بالنسبة لكتاب الله تفضلوا المشاركة مهمة جدا لارى. أنكم على اتقاد ذهن هذه تدل تدل على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان تدل على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان وكل هذه الشعاعات صالحة لكل زمان ومكان لا يقال بأنها للصحراء فقط كما قال الكفر الفجر عوض بالله والدلال على ذلك بأن الله جل في قال وقرآن المبين هو قرآن يبين كل شيء يبين الصغير والكبير والدقيق والجليل بقرآن مبين وذلك قال الله يفعله وتستبين سبيل المجرمين فهذا القرآن صالح لكل زمان ومكان أحكامه صالحة لكل زمان ومكان قال ربما والقرآن حفظنا أخطأت ربما, ربما التخفيف عندنا لأنه تجديد عند عند ابن كثير وأبي عمر وابن عامر وحمزة والكسائي يرونها بتجديد ربما وعندنا التخفيف ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا ربما رب للتقليل كما قال علماءنا ربما تقع للتقليل والحق انها تقع للتقليل وللتكثير رب تاتي للتقليل وتاتي ايضا للتكثير تاتي للتقليل وتاتي للتكثير قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا فيها تقريع وتأبيخ وفيها أيضا وعيد وتهديد لأنه سيحدث يوم القيامة ما, ما يقلقهم وايضا الكفر مرتعه وخيم والعقاب يوم القيامة أليم فلذلك يقول ربما يود لو لو كانوا يعلمون لأنهم على ما يرون من العذاب والتقريع والنكال والعقاب يوم القيامة يود الذين كفضوا لو كانوا مسلمين قال ربما للتقليد وايضا تأتي للتكثير الصحيح انها تأتي ايضا للتكثير ربما يود الذين كفروا يتمنى الذين كفروا ولذين كفروا منذين اشركوا بالله جال في علما انا منزل به سلطانا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو كانوا مسلمين هذه اختلف فيها العلماء على على قولين متى يقول الكافر ذلك ربما يود متى يقول بلسان حاله متمنيا أن يكون من المسلمين متى في الدنيا في الآخرة في, الآخرة في العرصات أم في النار في النيران هذا التفصيل عند العلماء فبعض العلماء قالوا بأن قول الله جعل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه في الآخرة هذه في الآخرة وليست في الدنيا وقد قال بعضهم أن موطنها أيضا اختلفوا في موطنها فبعضهم قال إذا اجتمع أهل النار في النار ونظر العذاب الله جل في علاه ومعهم من شاء الله من أهل القبلة ثم يعيرون أهل القبلة بأنهم معهم في العذاب فيقول الله رعلا وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير القط وفي رواب أخرى قال شفع شفعة الملائكة شفعة الأنبياء والمرسلون شفع المؤمنون بقيت شفعة أرحم الرحمين فيقبط قبضة فيخرج كل من كان في النار ولم يعمل خيرا قط كل كل من, من لا إله الله من لا إله الله ولم يعمل خيرا قط فاذا راوا ذلك وروا انهم قد خرجوا من النيران وان خلودهم بعد ذلك يكون في الجنان هنا يتمنون لو كانوا لو كانوا مسلمين هذا الموطن الاول احنا في بعض ارواق في بعض اثارنا هم يقولون ما اغنى عنكم اسلامكم وما صرتوا معي في النار معنا فلما يسمع ذلك الله على التعيير هذا لأهل التوحيد يخرجهم الله من النار هنا يتمنى أهل الكفر لو كانوا مسلمين فيقولون يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا وهذا قد ورد عن أبي موسيقى الشعالي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتسامح في الإسنات وهذا ذهب عليه ابن عباس وأنس ابن مالك ومجاهد وعطاء أبو العالي وقيل انهم لما عاينوا القيامه ونظروا في العذاب والشده واللؤاء في عرصات يوم القيامة تمنوا أن يكونوا مسلمين لما راوا من نجات ان الإسلام وحسن الفعائل مع اهل الاسلام تمنوا ان يكونوا مسلمين بل قيل ان هذا مستديم أن هذا يكون هذا مستديم، يكون مستديما معهم يكون مستديما معهم لانهم كلما تحولوا من عذاب إلى عذاب ومن شدة إلى شدة والمشقة مشقة إلى مشقة في كل تغير يتمنون لو كانوا مسلمين سنقطع عنهم العذاب ويكونون عند رب الأباد خالدين هذا بالنسبة لقول ربما يودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا في القول الأول القول الثاني أن هذا التمني في الدنيا أن القول الثاني هذا في الدنيا إذا عينوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا أن مصيرهم إلى النار تمنوا, تمنوا الجنة تمنوا أن يكونوا مسلمين قد يقال يستدلل هذا القول ما كان, ما, ما كان من فرعون عندما عندما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أملت به بني إسرائيل وأنا ومن قال بعضنا ربا للتقليل فقط وأن هذه الآية خرج مخرج التهديد وكثير ما يتواعد به قال العلماء للتوجيه هذا الباب قالوا نحن نقول أن ربما تكون للتقليل وتكون أيضا للتكثير وقد يقال بأن أهوال يوم القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم فإذا عادت إلى إذن عقولهم تمنوا أن يكونوا مسلمين قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا, لو كانوا مسلمين قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلموا هذا نوع من أنواع الاستدراج هذا نوع من أنواع الاستدراج قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يشغلهم بأمور الدنيا يشغلهم بأنفسهم يشغلهم بالطعام بالشراب باللباس بالزينة فبهرج الدنيا يغطفهم بهرج الدنيا يؤثر عليه وهذا من عقاب الله لهم حتى يأتوا يوم القيامة قد وفوا كل ما له من حسنات ما يبقى إلا العذاب قال الله تعالى ذرهم يا محمد ذرهم ذر أهل الكفر وإن كان المخاطر أهل مكة فإن العبرة بعمل اللفظ لا بخصوص السبب قال ذرهم, ذرهم يا محمد هذا أيضا فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تذكيه له لكن كيف التذكيه للنبي صلى الله عليه وسلم اين التذكيه للنبي صلى الله عليه وسلم الى الان ما في ما في هو 76 هم 70 ولا والله ما في اجابه ده يكتبون جاءت رساله يكتبون يكتبون والكتابه كلها موجوده الناس تشطراها ونحن لا نراها ما بده يحدث يا ام الشيطان في الايباد دخل دخل الشيطان فيه بعدين يا تحديث بس تشوف شيء شوف أو أوليك يقول جاوبنا كثيرا طيب الحمد لله فيها إجابات هذا خاص دخلوا الشيطان الرجيم ولا يش... اللهم ما بيدعنا الشياطين يا رب هو الحق هنا قال, قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون فيها تزكية للنبي صلى الله عليه ما يقال تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتأثر كثيرا بتغيانهم وكفرهم حتى وصفه الله للافعلان أنه كاد يقتل نفسه من أجلهم قال فلعلك باخن نفسك على آثارهم لم يمون بهذا الحديث أسفا ولقول للافعلان فلعلك باخن نفسك لم يكونوا مؤمنين لم يكونوا مؤمنين نعم في سورة الشعراء فهذه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كما وصفه ربه جلال فعلانه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال يا محمد ذرهم, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا هذا الذي يليههم وهذه فيها دلالة وضحة جدا على أن من انجرف إلى الدنيا فهو لها ولذلك من عمر الدنيا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمنى أن يرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة لأنه لما عمر الدنيا وخرب الآخرة ما استطاع أن يذهب ولا أراد أن يذهب إلى الآخرة التي خربها ويعلم أنه, أنه ليس له فيها من خلاق ولا ولا نصيب أبو حازم لما قال له الأمير قال له لما نكره الموت قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة ذلك أنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فهم ينظرون إلى الدنيا يريدون طعاما شرابا ملبسا مكانة وداهة الله جعل قال بأن هذا من الاستدراج عندما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مبلسون لذلك قال ذرهم يا كلوا أتمتعوا وفيها أيضا أن الله يعجل لهم الطيبات في الدنيا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الكافر ان أحسن حسنة رزقه الله بها رزقا في الدنيا رزق الأبدان رزقا في الدنيا حتى يأتي من القيامة لا يطالب بأي حسنة عند الله دل لا فعلات لذلك قال ذرهم وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ياكلوا كما تاكل الانعام ويتمتعوا كما تتمتع الانعام وقد وصفهم الله تعالى بكفرهم انهم أضل من الانعام عندما قال الله تعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بل هم وقال الله عن الذي منحه الاسم الأعظم واستخدمه فيما لا يرد الله قال وطلع عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمسأله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أعوذ بالله, أعوذ بالله. الله محفظنا رب العالمين ظرهم يأكلوا ويتمتعوا من أمر الدنيا ويلهيهم الأمل وهذا أيضا من نوع استدراج الله فكل ذلك ينزل تحت عموم قول الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من حيث لا يعلمون ويلهيهم الامل يشغلهم ما يؤمنون في الدنيا ويؤمنون في الوجهات والسلطان والمكانات التي هم فيها والقوه والبطش والجبروت الذي يمتلكونه يؤمنون في ذلك وليس, وليس وليس وليس بغنين عن عن عذاب الله جل في علا من شيء وليس, وليس منقذم لهم من عذاب الله من شيء قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل يجغلهم ما يؤملون في أمر الدنيا من حذوذ الدنيا فإنه يجغلهم عن الإيمان وعن الطاعات وعن الصالحات والطيبات لذلك ليست لهم الجنات قال تهديدا فسوف يعلمون يعني إذا, إذا رجعوا بالبعث والنشور إذا رجعوا إلى ربهم جل في وكانوا في عرصات القيامة يرون الشدائد ويرون العقابة الأليم والعذاب المهين وأيضا التقرير والتوبيخ قال, قال قال قال الله العالم بينا لنا ما يحدث في يوم القيامة أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن الناس يكونون في ضيق وشدة ولأواء ويستشفعون بكل نبي من الأنبياء تدن الرؤوس كما ورى بعض الأثار تدن, تدن الشمس من الرؤوس قد رميل حتى يتسبب الناس في العرق فمنهم من يكون العرق إلى, إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى, إلى, إلى صدري يلجمه الجامة لذلك لم يعني يذهبون يستشفعون بكل النبي يذهبون إلى آدم إلى, إلى نوح إلى إبراهيم إلى عيسى إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال فسوف يعلمون عندما يرون العذاب الأليم عندما يقبض الله السماوات والأرضين وأقول أنا الملك أين الجبرون أين, أين المتكبرون قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل اللهم إنا نعوذ بك يا رب العمين أن كل من يكون عمله أماني نعوذ بله من الأمان ونعوذ بله من, من الأمل الزائف نعوذ بله من الأمل الزائف ونسأل الله الجد والاجتهاد في العمل والعمل في, في, في, في العلم وفي العمل والتعبد والعمل للإسلام نشرا لدين الله دل في علاه قال دارهم يأكلوا واتمتعوا واتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون نوقف عند, عند ذلك الفواد المستنبطة الإبهام للتشويق الإبهام للتشويق فين بقى هذا وهذا داعي للتدبر أين هذه الفائدة أمين حفظك يا ظهر أو فيعلمون ممتاز, ممتاز, ممتاز أم الأبرار وأيضا في عالف الأمرأة أراء تلك آية الكتاب المبين تلكات الكتاب القرآن المبين فيها إبهام الكتاب والقرآن القرآن والكتاب الكتاب الطرط والإنجيل أم ماذا نعم حسرة أهل الكفر وندمتهم يوم القيامة حسرة أهل الكفر وندمتهم يوم القيامة اجمال التهديد للارعاب والتخويف اجمال التهديد للارعاب والتخويف. من وين هذه ضرهم ياكلوا وتمتعوا فسوف يعلمون